وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَغْمًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَأَأْتِيكُم مِّنْهَا بِخَذَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَنَمَّا جَاءَ نُودٌ يَنبُورِ كَمَن فِي النَّارِ انظُر كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ القي عصاك فلما راها تهتز كانها جن ولى ولا مدبرا ولم يعقد يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ, سوء فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ آمِنًا غَيْرَ سُوءٍ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 118. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 119. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَّمْلَةٍ قَالَتْ نَمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ مَمُرُوا مَرًّا وَلَا تَدْخُلُوا مَسْكَنِي لِئَلَّا تَدَمِّرُوهُ املوا دخول مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ طُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغايب لا اعذبن 119. عذابا شديدا أو, لأذبحن أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 110. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 111. إن جَاءَتْ نَاءَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 111. ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 112. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 113. قال سننظر 119. صدقت أم كنت من الكاذبين 110. إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 111. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 119. من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 111. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة 119. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون 110. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك, والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 111. قالت إن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 سليمان قال اتعدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن هم منها اذله ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغيون قال يا ايها الملأ انيكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 117. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 118. قيل لها دخل الصرح 129. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوانير 120. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه ريط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسم بالله لا نبيتنه واهله ثم لنقولا ثم لنقولا ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادق وَأَمَّا كَوْمَكْرِهِمْ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَإِنَّا لَنَرَاهمْ أَن دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً دنا ظلم ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان جئنا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط ان قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ا انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا اله نوط من قريتكم ان انهم اناس يتظنون فان جئناه واهله الا راتهم قدرناها من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَنَّ مَا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم السماء انا فانبتنا به حدائق حدائق ذات بجد ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ا الههم مع الله بل هم قوم يعدل فاطرًا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا آلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أن يجيب المغفر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض ا الههم مع الله قليلا ما تذكرون ان في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يده ورحمته الههم مع الله تعالى الله عما يشركون ان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 قُل لاَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لَمَغْرَمٍ بِالْكَافِرِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنُون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُعَاذَّهُ وَآذَانَا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أَعِدَّنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا 117. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجيمين 118. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 119. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 كَلَّا لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِذَا وَلَّوْدُ بِالِّينَ وَمَا انْتَبَهَ هَذِ الْعُمْيَى عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 لِنَنَيَّكَلِب بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِيمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 خوف في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض ومن في الارض الا من شاء الله وكل الن تهداخر 119. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 110. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 111. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فَزَعَيَّ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا 119. أحب أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها, الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن